قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان كلاهما يدل له قرآن الوجه الأول أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفا من الله وهيبة وإجلالا ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله وهو العلي العظيم لأن علوه وعظمته سبب للسماوات ذلك الخوف والهيبة والإجلال حتى كادت تتفطر وعلى هذا الوجه فقوله بعده والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض مناسبته لما قبله واضحة لأن المعنى أن السماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له وكذلك سكانها من الملائكة فهم يسبحون بحمد ربهم اي ينزهونه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله مع إثباتهم له كل كمال وجلال خوفا منه وهيبة وإجلالا كما قال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وقال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهم لشدة خوفهم من الله وإجلالهم له يسبحون بحمد ربهم ويخافون على أهل الأرض ولذلك يستغفرون لهم خوفا عليهم من سخط الله وعقابه ويستأنس لهذا الوجه بقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى قوله وأشفقن منها لأن الإشفاق هو الخوف وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ويستغفرون لمن في الأرض يعني لخصوص الذين آمنوا منهم وتابوا إلى الله واتبعوا سبيله كما أوضحه تعالى بقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فقوله للذين آمنوا يوضح المراد من قوله لمن في الأرض ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى عنهم إنهم يقولون في استغفارهم للمؤمنين فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك لأن ذلك يدل دلالة واضحة على عدم استغفارهم للكفار الوجه الثاني أن المعنى تكاد السماوات يتفطر من شدة عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلا من كونه اتخذ ولدا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 وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كما قدمنا ايضاحه وغاية ما في هذا الوجه أن آية الشورى هذه فيها إجمال في سبب تفطر السماوات وقد جاء ذلك موضحا في آية مريم المذكورة وكل الوجهين حق وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يتفطرن من فوقهن فيه للعلماء أوجه قيل يتفطرن أي السماوات من فوقهن أي الأراضين ولا يخفى بعد هذا القول كما ترى وقال بعضهم من فوقهن أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها وقال الزمخشري في الكشاف فإن قلت لم قال من فوقهن قلت لأن أعظم الآيات وأدلها على الجلال والعظمة فوق السماوات وهي العرش والكرسي وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرش وما لا يعلم كنها إلا الله تعالى من آثار ملكوته العظمى فلذلك قال يتفطرن من فوقهن أن يبتدئوا الانفطار من جهتهن الفوقانية أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذي تحت السماوات فكان القياس ان يقال يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها الكلمة ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في وجهة الفوق كأنه قيل يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن داعي الجهة التي تحتهن ونظيره في المبالغة قول الله عز وجل يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم فجعل الحميم مؤثرا في أجزائهم الباطنه انتهى محل الغرض منه وهذا إنما يتمشى على القول بأن سبب التفطر المذكور هو افتراؤهم على الله في قوله متخذ الرحمن ولدا وقد قدمنا آنفا أنه دلت عليه آية مريم المذكورة وعليه فمناسبة قوله والملائكة يسبحون بحمد ربهم لما قبله من الآية أن الكفار وإن قالوا أعظم الكفر واشنعه فإن الملائكة بخلافهم فإنهم يداومون ذكر الله وطاعته ويوضح ذلك قوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وقوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين كما قدمنا ايضاحه في آخر سورة فصلت قوله تعالى ألا إن الله هو الغفور الرحيم أكد جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الغفور الرحيم وبين فيها أنه هو وحده المختص بذلك وهذان الأمران الذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة قد جاءا موضحين في غير هذا الموضع أما اختصاصه هو جل وعلا بغفران الذنوب فقد ذكره في قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله والمعنى لا يغفر الذنوب إلا الله وفي الحديث رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت الحديث وفي حديث سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني الحديث وفيه وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ووجه دلالة هذه الآية على أن الله وحده هو الذي يغفر الذنوب هو أن ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله ألا إن الله هو الغفور الرحيم يدل على ذلك كما هو معلوم في محله وأما الأمر الثاني فهو توكيده تعالى أنه هو الغفور الرحيم فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو ألا وحرف التوكيد الذي هو إن وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن الآية وقوله تعالى إن ربك واسع المغفرة وقوله في الكفار قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والايات بمثل ذلك كثيرة قال المؤلف رحمه الله وتقبل منه فنرجو الله جل وعلا الكريم الرؤوف الغفور الرحيم أن يغفر لنا جميع ذنوبنا ويتجاوز عن جميع سيئاتنا ويدخلنا جنته على ما كان منا ويغفر لإخواننا المسلمين إنه غفور رحيم وبهذه الدعوات المباركة من المؤلف رحمه الله نأتي على نهاية لقائنا هذا آملا أن يجمعنا لقاؤنا القادم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته